أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الذين قالوا إننا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فنسوا حظا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أل الكتاب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 السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.